حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كَذَّبَتْ طَبْعُ لَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أبوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا رسلنا عليم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذره بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر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 إِ المُتَّقينَ فِي جََّ تنَهر فيِي مَ قعدِ صِدقٍ ن دَمَلكِم